الكرام الكراميات والمشاهدات الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم أحبتي في الله في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيل الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة بسم الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق واللياقة وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله شخصيا حياكم الله الشيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم لكل الأخوة الأخوات الذين يودون التواصل معنا وطرح مزيد من أسئلة واستفسارات الهواتف تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي أبدأ هذه الحلقة بتلقي مجموعة من المتصلين والمتصلات بدأهم بالأخ الكريم ومنتصر من السعودية سلام عليكم أختي منتصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رحمة الله. تفضل يا أختي. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول. أنا عندي أخ آه... تزودت من شخص يقرب لنا. نعم. بداية الأمر هم مضحوف لنا. وقرار سمه رائبي. بعد فترة اتصلت لنا أختي تشتكي. تقول نعم. يسرد الخامة نعم. يعني قلنا لها أصبر هذا الكلام لنا قلنا لها صح ولا غلط لما نوابة ما تبري وكلما شكت قلنا لها أصبر لأنني قلنا لها أصبح الحال مم. طيب فالأ... المشكلة ما زالت قائمة يا أخت الكريمة المشكلة قادة القائمة أنه هو الحين ترك الخمر نعم. إلى الآن بعد نلاقينا عن ماسك الحشيش يعني في في برنامج اصلاح وتوجيه لهذا الشخص يعني وسيثمر ولا بس تصبر للزمن حتى اي حا هي حاولت قد ممكن ان الحشيش تشافته تقوم تجي تكسره او ما تجده باي مكان بس الفرق بينهم بينها مشاكل على هذا الشيء تسمعني الاجابه إن شاء الله تعالى السؤال الثاني ما السؤال الثاني أنا عندي الوالدة على هاد أن كل ما سمعت شيء تقول نروح نسوي خلنا نسوي يعني ده لأن تطلب مننا نفس برجاءت هالأمر وتقول أنتم تغضبون عليه ما ترسلون وأنا والله العظيم محيط أرسلت رسالة قدامها لكن في ما تصدقنا. ااا السؤال. <تصفيق> أصل أنا يعني يجون حريم والله هادين نقولنا مثل أنا مسلياني يساعد أنا مسلياني يساعد وهي تدخل وتصدق مهالكلام. طيب يعطيك العافية أختي منتصر تسمعين إن شاء الله يجيبه تعليق شكرا لك يا أم مازماعي من السعودية السلام عليكم أختي أم مازماع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أختي بارك الله فيك لو سمحت أنا عندي شوط وهو بغيت أسأل الشيخ أنا كنت صغيرة كانت تقول لي أمي نفس إذا مر علي الدورة والمبلغ ثلاث أيام واغتسل وصوم يصلي ما أدريش علي إذا هنا كنت أغتسل وصوم وأنا باقي مقرف. طيب وإذا كان علي كفرة طعام أنا عادي أصوم وبعدين أطعم واللي في نفس اليوم لازم أصوم وأطعم مع بعض. طيب طيب شالات سمعني جاب. الثانية أمي كانت وهي عدل للفجر وقلت لها نؤذن بس أنها شربت وصامت ما أدري عليه شيء. طيب طيب. أثناء لذانها؟ أيوه. طيب طيب شكرا لك يا مازن. معي متصل فجر معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضي يا فجر. فضيل الشيخ حكم قال حسنا الله إن الله راغبون وحكم الصرف في الملابس دواتك الروح. ميري <مشيح> طيب طيب شكرا لك يا اختي الكريمه ابو رهف معي ابو رهف السلام عليكم أبو رهف معنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل بارك الله فيك شلونك <تصفيق> ابو الله <يمسيك> بالخير والعافيه <تصفيق> يا أقول لك يا طيب تفضل تفضل يا أخي او مشكله على انا بلغ خاص انا عندي مشكله الان يعني عندها أسعار خيالية حسنت. يعني الآن في بعض الناس الآن يبحجوا وعندهم مبالغ مفيدة فلما يريدون الحج يعني يقولون المبلغ عشر آلاف بعدها يتكسر خمس آلاف طيب فما أدري إيش الطريقة المناسبة أبشر يا أبو رهف تسمع إن شاء الله تعليق أمل معي سلام عليكم أختي أمل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أمل أمل عندما سمعت شيخ أحمد سؤالا السؤال الأول لحكم بسبعة بعض سكتف الواسعة عليها خمار أثناء الحج أثناء الحج؟ أي نعم السؤال الثاني لحكم بسبعة بس بجامل أثناء السعى وأثناء بعض أثناء الحج طيب طيب شكرا جزيلا لك شكرا للأخوة والأخوات أستاذ نقفضية الشيخ في أن أبدأ بسؤال الأخ الكريم أبو راحف ونحن مقبلون على هذا الموسم العظيم الحج الكل يشكو من ازدياد الاسعار والمبالغه في اسعار الحملات طبعا هذا اصحاب الحماله يرجعونها الى استئجارهم للاماكن واستجارهم للخيام هناك في المشاعر هناك حديث ان المشعر منه مشعر حرام بالتالي لا لا يؤجر او لا ي... المفترض أن يمنح للمسلمين وان يساعد المسلم والحاج في ان يجد المكان المناسب له دون مغالاه في في السعر هذه المغالات أصبحت وتيرتها وتزداد سنة بعد أخرى حتى أصبح يعني الحج هو أشبه ما يكون للطبقة الوسطى والأغنية فقط ومن هو فقير لا يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة. تليكم فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جماعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلائي يوم نلقاك أما بعد الحقيقة أن زيادة, زيادة تكاليف الحج أمر يستدعي من الحكومة وفقها الله المزيد من الدراسة والعناية وإلاءها العناية الكبيرة حتى لا تصل تكاليف الحج إلى مثل هذه الدرجة بعض الحملات كما بلغني التكاليف تضاعف تماما اللي تعطي خمسة آلاف وسبحة تعطي عشرة آلاف وأيضاً ستة آلاف صار تعطي الآن حوالي اثناعشر ألف ريال وهذا في الحقيقة أمر يحتاج إلى المزيد من الرعاية والعناية والدراسة وأثار في الحقيقة خطرة جدا من زوايا ومن يعني أسباب متنوعة متعددة شيء يتعلق بالحج والمشجفين عليه وكذلك بتسهيل الحج للناس والمسؤولية فيه كبيرة أمام الله عز وجل. ولهذا ينبغي مراقبة هذه الحملات والعناية بها حتى لا تصل إلى هذه الدرجة والذي يعرفه الحقيقة أن مراكز دراسات الحج الموجودة في جامعة منقرة والهي... والهيئة العليا للحج لديهم الحقيقة لديهم مشروعات طموحة وكبيرة جدا لتنظيم مشعر منا والاستفادة منه بحيث يمكن أن يغطي هذه الاحتياجات من غير هذه التكاليف الكبيرة البات نرجو أن تصل هذه الدراسات وهذه الأبحاث إلى حيز حيز التطبيق الحقيقة الذي يعني الناس لسيما أصحاب الحملات الحقيقة هي توصية وإلا موضوع تخصيص الحج وتخصيص الحملات يبدو أنه أمر لا مناص منه لكن ينبغي أن يكون هذا بنوع من التنظيم لكن يحذر هؤلاء الذين يقومون على هذه الحملات وهم مطوفون يحذرون من الحس التجاري البحث الذي يجعلهم يبالغون ويزيدون في الأسعار بما يؤدي إلى تعطيل هذه الفريضة العظيمة عند من يحتاج إليها لا سيء من, من لم يحج ويحتاج أن يحج هذه الفريضة فيضطر إما إلى الافتراش وإما إلى السكن خارج المشاعر ويعتبر هذا من حيث الجملة ليس هو الأصل ولا هو المشروع من حيث الأصل نعم مرخص فيه لكن ليس هذا هو الأصل مع إمكانية العناه به تنظيم المشعر تنظيم الدوائر الحكومية تنظيم الملتحقين من الناس بالدوائر الحكومية وترتيب الأمر بقدر الاحتياج هذا كله من المهمات التي ينبغي أن يعنى بها حتى يحافظ ويعطى الجميع حقوقهم في في في الحج في هذه الشعيرة العظيمة الذي يعني سائر الناس الذي لا يقدر أن يحج يحج إلا بهذه التكاليف ولا يستطيع لا يستطيع ندفع هذه التكاليف، فالله عزوجل لم يجب عليه الحج، كما أنه لا الله عز لم يوجب عليه ال ال والمهانة والبقاء والمكث على الأرصفة مع ال الحركة والغبار وعوادم السيارات وغيرها، فلا يلزمه الحج في هذه الحال. حتى وإن كان يقول أنا أستطيع أن أحج بطريقة معينة، لكن مع بقاء هذه المفاسد العظيمة ووجود هذه المشكلات والفتراش والجول والفتراش والجوس على الأرصفة. فهذا لم يستطع عليه سبيلا في الحقيقة والذي نعانيه الآن من عوادم السيارات والزحام الذي يقع في مشعر منه ليس هو حال الناس قبل حتى 40 سنة أو 50 سنة يحج الإنسان ويستطيع أن يتأقلم مع وضعه بطريقة مناسبة فإذا ما قدر الإنسان أن يحج ولو مثلاً بالبقاء في العزيزية وماكن قريباً من منا إذا ازدحمت منا حتى هذه ما استطاع عليها ما أجب الله عز وجل الحج ذاك. عظمت تكاليف الحج وكثرت عليه والله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيله أما من يستطيع يدفع هذه النفقة ولا تؤثر في دخله ولا في نفقاته التي ينفقها على نفسه وعلى أهله وهو لم يحج فان الحج باق على وجوبه عليه والله أعلم بارك الله فيك مضيح الشيخ الأخت منتصر في سؤالها الأول تقول عندها أخت متزوجة من زوج سيء الخلق تقول بأنه عاقر الخمر يتعاطى الحشيش ونحن نوجه تقول نحن نوجهها ل لأخي أن تصبِر وأن تتحمل هذا الوضع هل التعامل بهذه الطريقة مع هذا الزوج وحالته هذه هي الطريقة المناسبة أم ماذا يجب عليها؟ الحقيقة وضع الأخت السائلة من أحرج المسائل وليس الجواب الكافي هنا والبرنامج هو أن يفصل في قضية اجتماعية قضية اجتماعية لا بد فيها من أطراف من مقابلة الأطراف ولا بد فيها أيضاً متخصص في النواحي الاجتماعية فلا يمكن أن نعطي حلاً اجتماعيا أقول نعم أو حل اجتماعي صحيح بحيث نحل هذه المشكلة أو تخبر في كيفية التعامل معها من الناحية الاجتماعية والعلاقات الزوجية وكيف تصلح حال زوجها ليس هذا محل البرنامج وليس من المناسب إلا أن يتكلم فيه إلا متخصص في النواحي فتذهب إلى أخصائية اجتماعية ولعلها أن تساعدها أو أن تتصل ببعض الأخصائيين أو أن تزور بعض الأخصائيين لخصائي الاجتماعي مع بعض يا أقاربها ومحارمها لتعرض هذه المشكلة لكن الناحية الشرعية هل يجوز لها أن تبقى معه مع وجود مصالح أكبر ومع خوفها من مفاسد أعظم خاصة إذا كان بينها أولاد وإذا كانت تستطيع أن تعزل تأثيره عليها هي وتأثيره على أولادها نعم. هل يجوز أن تبقى مع من يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش إذا كان معزولا أو يمكن عزله الجواب يجوز ليس على شيء لو بقيت معه وهذا نوع من الفسق ونعم من كبار الذنوب وفسق ظاهر بإجماع المسلمين لا في المخدرات ولا في الحشيش ولا أيضا في شرب الخمر لكن قضية التعايش مع الزوج إذا خاصة إذا كان بينه وبينه أولاد لا, لا يجوز أن نقول بأنه يجب عليها أن, أن تشتت نفسها وأولادها فطالما وجدت هذه الحالات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره النبي بطلب للفسق والخلع من الزوج الأمر الثاني هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ الجواب نعم فإذا انتهت بدراستها الاجتماعية وحالها وضعها أن تطلب الطلاق فهل تتحرج من هذا؟ نقول لا لا تتحرج ما من انتهى الأمر لا تستطيع أن تعزل نفسها عنه ولا أن تعزل أولادها ولا أن تعزل تأثيره على بيته فهنا نقول يجوز لها بل حتى شارب الدخان إذا آذاها بنفسها وكان يشرب في البيت أو يؤثر على تربية أولادها ولف ولا من هناك مجال لإصلاحه وغلبة المفاسد الأخرى على المصالح نقول جاز لها أن تطلب الطلاق في هذه الحالة بارك الله فيكم في الشيخ <تصفيق> أم ماذا تقول كنت صغيرة وحين أتت الدورة أو حين بلوغها أتت الدورة بأن والدتها شدتها إلى أن تفطر ثلاثة أيام ثم بعد هذه الأيام الثلاثة تصوم وتصلي تقول يعني بعدما كبرت عرفت أنه قد تمتد الدورة إلى أكثر من هذه الثلاث أيام وهي إشكالية كثير من الفتيات تحرجنا منها في في بداية بلوغهن نعم ما تركته المرأة في مثل هذه الحال في أول بلوغها حتى وإن كان قد بلغت سن البلوغ الشرعي وحتى لو لو كان قد كبرت عن هذا وفعلته على سبيل بسبب الجهل حيث كانت تجهل الأحكام الشرعية وكذلك الظاهر من حال الأم أنها كانت تجهل الأحكام الشرعية ثم وجهت ابنتها هذا التوجيه وبناء عليه اعتبرت أن عادتها ثلاثة أيام ثم عادت لتصلي وتصوم فإن الصحيح من أقواله العلم أنه لا يجب عليها أن تقضي أن تعيد الصوم أن تقضي صومها ولا أن تعيد صلاتها لا يجب عليها ذلك وقد دل على هذا حديث حمنه بنت جحش حين قالت إني مرأة استحاضة فلا أطهر إلى آخر الحديث وذكرت أنها كانت تدعى الصلاة وكانت استحاضة وليست بحيظة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن تقضي هذه الصلوات أو أن تعيد هذه الصلوات التي صلتها في التي تركتها في هذه الحال وكذلك الصوم في حال الجهل أنا أقول في حال الجهل لا يجب عليها أن تقضي لا سيما وأن هذا يطول وهذا من فضل الله عز وجل بخلاف النسيان الذي يقع للإنسان ربما نسيان أحيانا وربما إكراه وربما نوم عن الصلاة على سبيل المثال هذه مما لا يطول ولهذا كان من حكمة التشريع نقول ليست هذا ظابطا فقهيا يطول وعدمه لكن نقول من حكمة الشريعة أنك ترى أن ما يطول عادة فإن الله عز وجل لم يوجب فيه القضاء في شريعة الحمد مثل الإغماء ومثل الجنون مثل الجهل الإنسان ممكن ان يبقى على هذه الحال في طهارته وعبادته ممكن يبقى سبعين سنه فما تقول بطل صلواتك وبطل صومك وبطل حجك وبطل ما فعلته ما فعلته في في حال الجهل ففي هذه الحال نقول لا يجب عليها ان تقضي لجهلها بالاحكام الشرعيه المتعلقه بالدماء الطبيعيه بارك الله في يا أمها أفطرت أو شربت الماء وهو أثناء ذن رمضان الفجر في رمضان وقد نبهتها إلى ذلك حيث إنها مع مع الفجر نعم مع تقول أثناء ذن الفجر حيث إنها تظن أن عليها ليل التي هي الأم وكذلك أيضا ابنتها وتبين الخطأ فيما بعد فلا شيء عليها لأن الأصل بقاء الليل ولأن هذا من جملة من جملة الخطأ أيضا مثل خطأ الإنسان حين يظن أنه غير صائم فيفطر هذا يسميه فقه النسيان فهذا من جنسه ولا يجب عليها في هذه الصيامها صحيح ولا شيء عليها. بارك الله في موضوع الشيخ حمد الدوسر يقول ما حكم وضع أرقام على القبور لسهولة التعرف عليها عند الزيارة هذه المسألة الحقيقة هي من باب الوسائل نعم. لا يراد بها التجميل ولا يراد بها التزيين ولا يراد بها شيء من التمييز بزخارف أو برقام أو بأعمال معينة وإنما المقصود بها هو التعرف على محل القبر ليئتى ال هذا الميت حقه عند زيارته والقرب منه وتذكر الآخرة والنبي صلاة لمزار أمه وهي مشرقة فلا شك أن هذا كان بقرب قبرها في مكان يعرفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله بسم بارك الله فينا. <تصفيق> نقول لو وضع لو وضع هذه الأرقام فلا ولا أرى فيها بأسا الله أعلم بارك الله فيكم <تصفيق> أمل تسأل عن ضابط اللباس خاصة في الحج في لبس العباءة ولبس الملابس الداخلية هل هناك يعني ملابس خاصة يمكن للفتاة والمرأة ترتديها خاصة بالحج أو لباس الساتر والمعتاد نعم ليس ليس هناك لباس محدد ليس لها أيضا لون محدد كما تفعل بعض النساء يكون أخضر على سبيل المثال هذا كله لا أصف له بل تلبس ثوب البذلة المعتاد ثوب البذلة الذي ثوب المنزل تلبس قميص ونحو ذلك إذا كانت تخشى من التعثر مع الزحام ونحو ذلك وكان عليها عباء الساترة وضعت تحتها كما ذكرت بجامة ونحو ذلك لا تكون من الزينة وتكون العباءة مغلقة بحيث لا تظهر شيئا من عورتها سواء كانت العورة التي تصف أو التي تشف فلا حرج عليها لو فعلت هذا إذا احتاجت إليه لا حرج عليها وكذلك أيضا لو كانت هذه العباءة على الكتف كما ذكرت ثم وضعت عليها خمارا سابغا يغطي الكتفين إلى نصف الجسم حتى يكون أسهل في حركة الرأس بانفصال الخمار عن العباءة في حركة الرأس والالتفات فلا يؤدي هذا بها إلى انخلاع عباءتها ونحو ذلك وغطت صدرها وغطت كتفيها وما يظهر من محاسنها بحيث يكون إلى نصف الجسم هذه أشبه بالعباءة لم لم تعد عباءة كتف كما يسمونها العباءة الكتف إذا كانت مرة تراها كذا بكتفها فيظهر محاسنها بأكتافها وو ويظهر صدرها والبجملة ليس في الشريعة لباس معين سنت. إيه نعم يعني بعض العباءات المستخدمة هنا الضيقة واللي تسمى الفرنسية تستخدم عندنا في هذا البلد هي الحقيقة تبرج كامل بالفثنة حين تكون مرة من أقبح النساء ثم تتزين بهذه العباءات الضيقة اللامعة بينما بعض العباءات تستخدم في بعض الدول العربية تكون بألوان بيج وألوان أخرى لكنها سادة, سادة ليس فيها شيء وليس فيها جمال ثم تغطي الجسد فهي حجاب شرعي سنتم. فهو سنتم. من الحجاب الشرعي والله بارك نعم. الله فيكم وضيط الشيخ هنا سؤال من ال... طيب مجوع من التوصلين أستاذ نوك الشيخ ناصر من سلطة عمان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل أخي يا ناصر لا فضلك أخي أنا أقول لي رمضان ثلاث أيام ناصر والي خلال لي رمضان الثاني نعم شو المفوض طيب طيب تسمع الجاب في سؤال آخر لا مشكور شكرا أخي ناصر تسمع الجاب إن شاء الله أم إبراهيم معي السلام <تصفيق> عليكم. معنا أم إبراهيم أبو محمد معي سلام عليكم سعود معي سلام عليكم أخي سعود طبال طيب نأخذ إجابة فضل الشيخ الأخ ناصر من سلطنة عمان بقي عليه ثلاثة أيام من رمضان سابق وأتى عليه رمضان الماضي ولم يصم هذه الثلاثة أيام ماذا يجب علي؟ نعم قول كثير من هم العلم بأنه يجب عليه القضاء أولا كما يجب عليه أن يطعم عن كل يوم فاته من رمضان الماضي بحيث دخل رمضان إلى الآخر وهو لم يصوم يجب عليه في هذه الحالة أن يصوم يوما عن كل يطعم مسكين عن كل عفوا يوم تركه لم يصومه إلا بعد رمضان اللاحق هذا قول لبعض هم العلم لكن الأقرب والأرجح أنه لا يجب فلو فعله احتياطا فهو من الصدقة الطيبة والخروج من خلاف العلماء وهي إطعام مسكين قل لا يتجاوز 6 ريالات و 7 ريالات وهما يطعم المسكين الواحد فلو فعله وخرج من الخلاف هذا الذي يشير عليه به والله على الناس بارك الله فيكم نعم. الجهرة بنت سلمة فضيط الشيخ تقول ظهرت هذه الأيام شائعات حول الخدم وغيرهم بيينشرون في هذه الإشاعات بعض الممارسات التي ستتم من الخدام والسائقين قطعا هذه الإشاعات خاطئة وليست صحيحة وليس لها سند من في الواقع لكن أن يمتهن الإنسان مثل هذه الإشاعات وينشرها بين الناس ويحث الناس على نشرها ويحذروه مما يسبب نوع من الهلع والخوف بين الناس وفي أوساط بيوتهم حكم نشر مثل هذه الإشاعات الحقيقة هنا هذه المشكلة هي يعني نريد أن نرتقي كما يقولون بثقافتنا وطريقة تفكيرنا، ومع الأسف الشديد لا زال بعض الناس لا غنى، لكنهم هذا البعض مع الأسف يكون له الواجهة الإعلامية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعن طريقه، فيعطي حقه ظاهرة صوتية تنب عن نوع من النوع من التصطيح حقيقة، ونوع ست. من الغباء في التعاطي مع بعض المسائل، مثل مسألة شاعة الخدم وأن هناك. يوم محيا لقتل الأطفال وكذلك إشاعة المكينة الخياطة الشهيرة السينجر والناس اشتروها بأثمان باهظة جدا الحقيقة يزعجك أن تجد نوعيات حين تنتشر في بعض المجتمعات لا تجدها في مجتمعات وبيئات أخرى فنحن إذن نحتاج إلى ترقية ثقافتنا في التعامل مع الخبر السياسي والخبر الاجتماعي والخبر الخاص والخبر الداخلي وتحليل هذه الأخبار ووضعها موضع صحيح وما يتعلق بالجواب الكافي هو حرمة نقل مثل هذه الأخبار الترويج لها لأنها صحيح. مما يثير الذعر عند البسطاء وعند الأطفال وعند المعتوهين والمغفلين يثير عندهم مثل هذه الأشياء وكما قال الله ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم والله بارك الله فيكم مضيح <تصفيق> شيخ معي عبد الرحمن السلام عليكم أم عبد الرحمن السلام <تصفيق> عليكم تفضلي يا أختي ممكن أن ترى؟ ممكن الله حيث نحن كان الفتاة صار علينا حادث ويصدر و... من السيارة كان عنده تأمين فقال فعلنا مرحل عند المرور قال قيموها على في وش وطلع لي المبلغ طلع المبلغ مرتفع فبعد ما أخذنا الفلوس من سلكة التأمين رحلت ورشة أخرى وصدر السيارة بأجمل ذاك السعر الذي أخذناه إحنا أشفكم المبلغ اللي أخذناه لأكثر اللي من من صرحوا للسيارة جميل سؤال آخر شكرا شكرا لك يا مبد الرحمن أم رغد معي سلام عليكم تفضلي يا مرغد ألو سلام عليكم تفضلي يا مرغد أكسلام كيف كل الشيخ تفضل على حيث يا شيخ نعم تفضل. عليكم عليكم السلام, السلام, السلام. ومت الله يا شيخ حبث على حكم شركة تكنوليت المعيزية هذه أصل تداول الأوراق، الشيخ. اللي هي شيخ اللي هو تسوية الشبكة، أخوانا طيب شكرًا يا أبو غاش، <تصفيق> تفضلي. سؤال آخر، عليك السلام تفضل يا محمد. حيك الله يحييك. الله يحيك الله يحييك وبارك فيك. الشيخ أنا هناك أنت توصلت في الأول الأخير يعني حركة تقوم بها بعض النساء المطلقات في طلاق دائمًا ويكون لها من زوجها الأول أولاد. تقوم بالزواج من شخص آخر ودون علم الشخص أن هذه المرأة قصدها من هذا الزواج التحليل تقعد معنا من سبوع أشر أيام ثم تقول لخاص طلقني أنا أبغر تجعل لزوجي وأولادي وأنا تقصني من زواجي لك من الأساس أنك تحلل لي وهذا مهرك لأنت أعطت نية حكم هذا البعل الله يحسن عليكم طيب طيب شكراً جزيلاً محمد بارك الله فيك معي أم تركي من تركي السلام عليكم بكم السلام بفضلي بارك الله فيه السلام عليكم عليكم السلام, السلام. ربك الله بفضلي يا من تركي أخوي الله إزاك خير أبي أسأل عنا الكمام بالحراب هل هو جائز ولا لا بالحج ها بالحج شاء الله سؤال ثاني يا من تركي لا شكرا الله يحفظك كرعك شكرا أبو محمد معي؟ إيه نعم معك يا شيخ تفضل بارك الله فيك أبو محمد جزاك الله خير يا شيخ أحمد بارك الله فيك ويا يا شيخ ليمان الله بارك الله حيك بارك فيك يا رسالة يا شيخ أنا إذا إن كان لدي معاملات في بعض الدوائر الحكومية وأحياناً لا يوجد نظام واضح يساعدني بإنجاز المعاملات يعني أعتمد على علاقاتي فإذا لم تشعفني علاقاتي أجد بعض الموظفين هداهم الله يتوصلون على المراجع بتعقيد المعاملات يضطر المراجعة أن يدفع بطريقة أو بأخرى فمن عمى يا شيخ هل يجوء لتبليغ المسؤولين عن هؤلاء المضافين أم نصحتهم التي أخشى أن لا تؤثر في أغلبهم أم الدفع أم الدفع يا شيخ أم أم بارك, بارك الله فيك بارك باركنا. شكرا جزيلا لك يا أبو محمد فاصل إعلاني قصير عودوا بعد أن نمتبه هذه الحلقة نسعد ببقائكم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 حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وبسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ سليمان بن عبد الله مالك حياة الله شكرًا. ياكم الله الله. معبد الرحمن تقول بأنه حصل عليه حادث وسليمه بحمد الله لكن السيارة تعطلت. وحينما قيموها عند ثلاث ويراش واخذوا المبلغ المتوسط كان هذا المب... واصلحوها بمبلغ أقل مما اخذوا من الشركة التأمين هل عليهم بأس في ذلك الشيء؟ أولاً يخطئ الناس في عملية التعويض الواجب عن ال... الإصابات والترفيات الناتجة عن الحوادث المرورية الناس يظنون أن الواجب هو قيمة الإصلاح فقط وهذا خطأ. الواجب هو قيمة السيارة الفرق بين قيمة السيارة السليمة ومعيبة العرق. وهذا الحقيقة قد يكون ضعف قيمة الإصلاح بأشر مرات أو أحيانا مائة مرة أحيانا مائة مرة م. ولهذا المقصود هو أن هذه السيارة إذا كانت خلاص سيارة جديدة بمائة ألف ريال جديدة ما مشت إلا واحد كيلو متر ثم يأتيها مسحة بسيطة خفيفة جدا تحتاج إلى دهان وسمكرة بمائة ريال أو ثلاثمائة ريال لكن سيارة أصبحت صارت تساوي 10.000 ريال بما انها قد أرجعتها إلى البيع مرة أخرى لقالوا بأن هذه قد سبق أن دخلت الورشة وبعض السيارات طبعا أقل خاصة اذا كانت قديمه متهالكة يكون قيمة الفرق أقل بين معيبة وغير معيبة وسيارة ب400.000 ريال نفس القضية قد تكون الفرق هو خمسين ألف هي تصلح هذه السيارة ب400.000 ريال إصلاحها بألف ريال لكن الفرق النقص بينها معيبة وسليمة خمسين ألف ريال صحيح فيلزم من تسبب أن يدفع هذا الفرق لأنه هو الذي أدى إلى إنزال قيمة السيارة فأحيانا المقيم ينظر إلى قيمتها سليمة ومعيبة فيخرج بنتيجها أنها عشر تلاف ريال على سبيل المثال بينما الإصلاح الفين ريال فيقول أن أخذت هذا ظلما وعدوانا على الشركة وعلى صاحبها هذا كله غير صحيح محمد. فالغالب أن هذا إذا هو لم يعبث أو يرشي أو يستخدم نفوذه أو يحابيه أحدا في عملية التقييم وإنما الشركة هي التي قررت هذا بعد تقييم أصحاب الخبرة فلا شيء عليه يأخذ هذا المبلغ ولا شيء عليه مطلقا بارك الله فيكم ذي الشيخ محمد يصل عن التظاهرات اجتماعية كما ذكره أنها حينما تطلق المرأة من زوجها طلاقا بائنا ثم تبحث عن زوج ي يتزوجها ليحللها لزوجها السابق حكم عمل هذه المرأة لا يجوز هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله المحلل والمحللة والمحلل له فنحن نتكلم على التحليل بالجملة أما الكلام على الفتوى والجواب في هذه المسألة وعما تم بين الزوجين ونحو ذلك من التفاصيل الذي أراه أن يسأل من يفتيه بشكل مباشر جميل وعما التحليل والتحايل على على العقد فإنه لا يجوز نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت من وظني فيك يا ربي جميل تقم حكم تواصل الطالبة مع استاذها اذا اضطرت لذلك سواء كانت في تحضير الدراسات العليا وكذلك في شبكة عبر الشبكه التلفزيونيه فيما يستدعي مثل هذا الامر وما توجيهك فضيله الشيخ للفتيات التي يتسهن في, مثل في مثل هذا التواصل التواصل اذا كان عن طريق شبكه التلفزيونيه او عن طريق الـ الـ وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق الهاتف ونحو ذلك فهذا لا لا حرج فيه مطلقا تحتاج الطالب إلى هذا كما أن الأستاذ يحتاج في في تعليمه وتوجيهه يحتاج إلى مثل ذلك لكن نحن نقول أيضا لا يجوز أن يخرج هذا عن الحدود الشرعية فلا يكون فيه خضوع بالقول ولا يكون فيه سواليف وأخبار كما يفعل بعض الأسالة وتفعل بعض الطالبات كل هذا لا يجوز الحق في خيانة لله والرسول وخيانة لنفسها ولحقها وخيانة لأهلها وكذلك الأستاذ لو وقع من شيء من هذا التشاهل في الدخول في في أحاديث جانبية لا علاقة لها بموضوع الدرس فإن هذا لا يجوز وأما ما يتعلق بال مقابلة المباشرة فيشترط في هذا ألا تكون بخلوة هل أبدا يكون هذا بمحرمها وأن تكون في مكان لا يكون فيه يؤدي فيها الاجتماع في هذا إلى محظورات شرعية مثل الدخول على الطبيب ومثل الدخول على البائع ونحو ذلك فإذا احتاجت إلى هذا المقابلة المباشرة فتكون عن طريق بالحجاب الشرعي وعن طريق وعن طريق أن يكون ذلك مع أحد محارمها والله والله بارك الله فيكم غضي الشيخ <تصفيق> أمرا غد وكذلك الأخ الكريم سعد يسأل عن حكم التداول بالفوركس للعملات الأجنبية العملات الأجنبية الحقيقة فيها تفصيل ونحتاج أن نعرف طريقة المعاملة التي يمضي عليها التعامل اسمي. بالعملات والمتاجرة بها وفق الطريقة الشرعية وعدم الدخول في الربا وعدم التأجيل بحيث يشتري العملة فإذا غلط هذه العملة عاد فباعها فلا شيء في ذلك لكن الغالب أن البيع عن طريق الفوركس وغيرها أنها تشتمل على معاملات محرمة في بعض في بعض البنوك فالمطلوب أن يكون هناك تفصيل فيأخذ منه التفصيل في المعامل التي يعمل بها عن طريق هذه المعاملة حتى يتصور فيها الحكم بطريقة صحيحة بارك الله فيه تركي عن حكم لبس الكمام في الحج وهل يؤثر ذلك على الحاج أو نعم لبس الكمام فيه نزاع بين أهل العلم وبعضهم ضعف الحديث الوالد في قوله ولا تخمر وجهه يعتبرها زيادة شاذة كما أنها لم ترد إلا في حال الموت ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك المحرم لكن الأقرب الله أنه إذا احتاج إلى ذلك وكانت تغطيها لمكان الأنف لا تصل إلى العينين ونحو ذلك حيث تكون أشبه بالنقاب في أسفل الأنف وفي أسفل الفم أيضا يغطي موضع الحاجة فهذه لا تعد تغطيه للوجه على الطريقة المعتبرة عند الناس أن تخمر الوجه وأن يغطى كله وأن يكون على شكل غيث نقاب ونحو ذلك لكن أنا أشير للخروج من الخلاف فيها خلاف وفيها محل اجتهاد الخروج من الخلاف هناك أشياء مبتكرة للحجاج رأيتها في مقر هدية الحاج والمعتمر في مكة نعم وهي أشبه بسدادات للأنف وهي تقوم بالفلترة سدادات طبية تدخل في فتحتين الأنف ويمكن عن طريقها أن يستنشق جيال الإنسان في مكان الغبار ومكان الأدغنة والعوادم يغلق فمه فيصبح يتنفس من الأمن أو يتنفس من على بشكل دائم كما هو الوضع الصحي الطبيعي يكون التنفس عن طريق الأمن وليس عن طريق الفم فبها لا نخرج من الخلاف العلماء في هذه المسألة وهي موجودة عند الصيدليات حتى وإن كانت موجودة عند هذه المؤسسة الخيرية لكنها موجودة عند الصيدليات يمكن استخدامها ولا إشكال فيها مطلقا ليست من جنس تخمير الوجه والله بارك الله فيكم محمد يقول لديه معاملات في بعض الدور الحكومية وأحيانا يعني النظام غير واضح فيها فاعتمد على علاقاتي في بعض الموظفين وأحيانا بعض الموظفين يعقد كما ذكر يعقد إجراء المعاملة فيضطر إلى مثلا أن يدفع أو أن يتحدث وينصح هذا الشخص لكنه كما ذكر لا يستجيب فماذا يجب والحالة هذه؟ نعم من أخطر الحقيقة الأعمال هو الفساد والفساد لا سيما إذا جاء في المعاملات وجاء في حقوق الناس وفي اعتراض حقوقهم المشروع فلا ريب أن هذا مؤذن بخطر عظيم مؤذن بعقوبة ومؤذن بهلاك عام أو بهلاك خاص لا سيما إذا إذا إذا انتشر وفشل وصار ظاهره في مثل هذه الأحوال وأرجو أنها لم تصل حد الظاهرة ويستطيع إن شاء الله بمساعدة الجهات المختصة إلى محاربة ومحاصرة أمثال هؤلاء وانظر إلى مقال كيف يصطاد الناس بالماء العكر فإن حتى يضطر الناس للدفع يقوم به بالعراقين وضع عراقين معينة فيضطر الناس إلى دفع مثل هذه المبالغ وهذا هو الذي يقول صاحب مثلا يصطاد بالماء العكر الماء مبعكر يقوم يعكره. صحيح لكن ليس عكرا قام وعكره حتى يستطيع أن يتحرك دون أن يراه واحد فهذا نقول لا يجوز لهؤلاء أن يمنعوا الناس من حقوقهم بمثل هذه الأعمال فإنهم من أعظم الفساد أما ما يتعلق بالدفع وجوازه فلا أرى الحقيقة الدخول في تفاصيل إلا أن نعرف حالته بالتفاصيل أيضا ويمكن أن بعد الحلقة أو يتصل بمن يفتيه في هذه المسألة حتى يعرف تفاصيل هذه المسألة أكثر الله أعلم بارك الله في مفضل الشيخ هنا الأخ الأخي أحمد الشهري يقول ما حكم تدريبي فضيط على الطلاب لأداء صلاة على الصلاة أن يؤدوا صلاة الظهر وهم دون سن الرشد يعني يأم الإنسان واحد أحد لهؤلاء الطلاب في المرحة المتوسطة أن يأم الطلاب المدرسة فهل صلاته تجزئ هذه؟ إن كان قصد أن هناك تمثيل يجعل الطلاب يمثلون الطالب مثل دور الإمام وبعض الطلبة يمثلون دور المأموم لتعلموا الأحكام الفقهية فهذا حسن نعم فهذا من الوسائل التعليمية المشروعة والوسائل العملية لتعليم الصلاة فلا شيء فيها وينقصد أنهم يصلون الصلاة المعتادة ثم يلاحظ عليهم بعد ذلك يصلون الصلاة مع الناس ثم يلاحظ عليهم ما أدوا بهم الصلاة من الأخطاء ونحو ذلك وكان يمكن يراقبهم كان يكونوا أمامه ويعرف حركاتهم ويعرف فارجوان يكون هذا واسعا أيضاً لأنه يشاهدهم على كل حال هو يشاهد الطلبة فإذا كان يشاهد مجموعة اثنين أو ثلاثة لا يؤدي به إلى إنشغال عن صلاته و إلى الغفلة عنها الأمر واسع لا لا بأسلم. هو يقول إنهم يصلون بنا صلاة الظهر آه بأسلم. يكون إمام إمام نعم نعم ما دمناها طالب والطالب الغالب لا يكون لعمره في السن التمييز سن السادسة فأكثر في المرحلة المتوسطة هم فإذا لا لا إشكال في هذا ولا خلاف. مادام أنه إن قد بلغ هذا السن في الغالب أن يكون قد بلغ. حتى لو لم يبلغ فصلاة الصلاة المميزة الذي لم يبلغ صحيحة. نعم. وقد دل على ذلك جمع من الآثار. نعم. بارك الله فيكم استاذين وفضي الشيخ معي أبو أصيل. السلام عليكم. يا أبو أصيل السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته تفضل بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي سؤالين الله يبارك. فيك تفضل الله فيك. السؤال أول، أنا تبع إدارة التربية والتعليم نعم فسوّلنا إض... سوونا إضافة سوونا إضافة حدود مبلغ كذا معين فما أدري يعني أنا شاك في الإضافة هذه إنها استحقها أو ما استحقها كيف الإضافة؟ طالب ما اشتبي... طبيعة الإضافة هذه؟ فروقات فروقات ايه نعم تبع الفروقات تضافون لنا ما درجة و أعطونا فروقات وكان كان فيها يعني في الموضوع طيب راجعت الإدارة في راجعت وخاطبناهم خاطبناهم و قالوا أن في ناس ردوا لهم قالوا أن هذه المستحقين و أنا بالنسبة لي أنا ما رجعوا لي خبر أحد الآن طيب فالمبلغ هل أتصدق يعني أو أرجع إلى تربية التعليم هال أو أنا في نفس المدرسة ما أدري. يعني. لا هي عمليات حسابية أحياناً أنت تتوقع أحياناًك ما تستحق هذا هذا المبلغ وهم بنين على حسابات يعني لديهم تتعلق مثلا بوقت حصول هذه الدرجة مفترض الأشهر التي لك وأنت على هذه الدرجة لو رجعتهم يعني أعطيك الله, لل... الله يبارك فيك شيخ الموضوع ما هو من نفس الوزارة من نفس وزارة التعليم. عندهم غلط لأني أنا نقلت الم منطقة تانية. طيب. طيب. فا يعني الموضوع ما فينا يعني المبلغ يعني الفيريا لو. تسمع. أنا أود إني أخرجو من دمت يعني. تسمع. رجع للوزارة ولا إدارة تعليم ولا بنفس المدرسة يعني ولا في الدقب ولا وص كده. وصلت الرسالة صورة يا أخي الكريم السؤال الثاني أبو عصي. السؤال الثاني الله يبارك فيك أنا من سكان مكة. وأرغب الحجة السنعان يعني هل لازم حملة؟ ولو حجيت حج يعني حجي لازم يكون حملة وإذا حجيت من دون حملة ما أدري يعني طي شك... شكراً أبو أصير بارك الله فيك أبو أحمد السلام عليكم معنا أبو أحمد أبو عبد العزيز تفضل أبو عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته. أحسن. عندي سؤال واحد للشيخ. تفضل يا أبو عبد مسافر من مكة إلى الرياض وراجع في نفس اليوم. طيب. وراجع في نفس اليوم أدخل الطائرة قبل أذن الظهر في الرياض. يدل عليا الظهر وأنا في في داخل الطائرة. أوصل جدا هل أصل البوهر والعصر أو كيف الصلاة تكون طيب تصل تصل قبل قبل الصلاة العصر طيب تسمع جاب جاب جاب. تسمع شكرا شكرا أبو عبد العزيز مع عبد الرحمن معي أختي مع عبد الرحمن حضّظي عليكم, عليكم السلام ورحمة الله واسمعينا من سمعت الهاتف إذا تكرمتي. بسم الله عليك ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير. لي سمحت ممكن سؤال ما رأيك؟ ممكن بس خفض الصوت عندك فين؟ إن <العلى> شاء الله. خبره. جزاك الله خير. عندي <فضلي>. سؤال الله بارك لك شيخ متقاعدة وطلبت كلمة من دار كندي. <تصفيق> يا أم عبد الرحمن الله يحفظك ويرعاك خفض الصوت عندك تسمعينه من سماعاتي العادة. إن شاء الله يحفظك ويرعاك خفض الصوت. نعم. إن شاء الله. تفضلي لكن إحنا عندي شجاعة الله خير. نعم. من بنك دار التنمية خاص بالتقاعدات وأنا بقول آسيا يقولوا إن الأمان اللي بيعطوني إياها لا هي من أموال البنوك أموال خاصة الله عليك من تقاعدين أموال شكومية. من هي خطوبة لا هي من أموال البنوك أنت من وين تتصلين؟ <تصفيق> من السعودية مدرح؟ من السعودية من الدمام الله يزيخ خير نعم من السعودية من الدمام فضلي خير. فضلي, فضلي. فالله أضعك قالوا بيعطوني هذه المبلغ بس قالوا جيب الفرد للمبلغ اللي احنا بشوقا ونشتري لك وتشتري من عنده فهل هذا في شيء ولا ما في شيء الله يزيخ خير بارك الله فيك تسمع جواب إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا لك شكرا لكل الأخوة والأخوات وهذا سؤال لخ الكريم أبو أصيل فضيت الشيخ يسأل بأنه نزل ب له فروقات في ال في الراتب ويرى أنه لا يستحق هذه الفروقات من إدارة التعليم يقول هذا المبلغ حدود ألف ريال يقلقني هذا المبلغ وريد أن أتخلص منه الحقيقة هو موضوع موضوع إداري بحت ليس موضوعا شرعيا فكما ذكرت أنت أوصيت بسؤالهم فإذا ما تقبل أن يستعيد المبلغ يستبقي عنده ويكتب في ورقة بأنني قد ورد عندي مبلغ يعني حتى لو توفي يبقى عنده وإذا طلبته الجهة فيعاد إليها هو الآن أخبرهم وقال لهم كذا وقال هذا أن تستحق هذه الفروقات لك وربما لا يدري كما ذكرت لا يدري أين مصدر هذه الفروقات وهي مستحقة له شرعا فالأصل هو صحة هذه المعامل هذا هو الأصل لأنه الآن ينفي ويتثبت الجهة تثبت أن له حقا نعم فيجوز العمل على هذا الاثبات وهو ينفي أن يكون له حقا وقد يكون له حق لا يعلمه صحيح ولا يدري عنه ربما كان مستحقا لهذا فلهذا يجوز في هذه الحالة القاعدة الفقهية أن يقدم الاثبات على, على النفي في هذه الصورة هذا الذي دفع الأصل أنه ما دفعه إلا لمعطيات معينة وهو يعلم وهذا شكل سؤال أن ما أخذها محابات ولا طلبها ولا دفع عليها رشوة ولا أحد أراد أن يبره بها وإنما جاءت مباشرة من, من هذه الجهة فنقول لا نقول بأنها ليست له ولا أنها له لكن في الوضع في الوضع الحالي له أن يستنفدها فإذا طلب بها أرجعها إليهم والله بارك الله فيكم هو من سكان مكة ويرغب الحج يقول هل يلزمه بعضهم يتصور أن صحة الحج تعلق بأن يكون في حملة مثلاً أو في لم لم يرد في الشريعة أن الإنسان لا يصحه وحجه إلا بحملة لكن لا يعرف أن التعليمات تقول إذا كنت قد حججت فلا تحج إلا بعد خمس سنوات وهو يقول بأن لحجه حجة الإسلام نعم فلا أشكال عليه مطلقاً يحج وهو من أهل مكة وأهل البيت نعم بارك الله فيكم أبو عبد العزيز يدخل الطائرة يسافر من مكة إلى الرياض ثم يعود إلى مكة ويدخل الطائرة قبل صلاة الآن الظهر في الرياض ثم يصل هناك في الساعة الواحدة والنصف ظهرا يسعى نصلات الظهر والعصر كيف يؤديها أولًا هو في ذهابه وإيابه يشرف له الجمع والقصر حتى وإن رجع من يومه على الصحيح لكن هنا هو يقول يعني يقلع من مطار الرياض قبل هذا الظهر فلا يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في الرياض فلماذا يجوله أن يصلي في جدة وهو من أهلها هو من أهل مكة شيء. من أهل مكة نعم نعم له ذلك لا حرج إن كان من أهل مكة لأن هناك مسافة بين مكة ومسافة فضاء كبيرة جدا والصحيح أنها تعتبر سفر عرفا فلا حرج عليه أبدا إذا وصل لمطار مطار جدة يصل للظهر والعصر جمعا وقصرا نعم وإذا كان منها الجدة فقط الشيخ أما إذا كان منها في مطار جدة الحقيقة كما يخبرني أهلها وكما أراهنا في الواقع أنها صارت داخل البنيان هي ملاصقة للبنيان تماما وقريبة منه جدا والطائرة وهي نازلة نزول يعني قرب الهبوط وانت ترى المنازل تحتك فهي قريبه جدا خلال من خلال مطار الرياض مطار مطار